بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هذه طراز من كتاب شرف السنه امام اهل السنه والجماعه اصبه هذه محمد الحسن بن علي بن خلف البردهاري رحمه الله على شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى افضل الله لنا وله وله يا مسلمين هذا المؤلف رحمه الله فينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا رجاءه من الله تعالى عند الموت فيحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله بفضل فإن عذبه عذابه فبذنب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمام أهل السنة في عاصله أبو محمد عسن بن علي الضربة هذه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرق السنة في الأصل الثالث والتسليم وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى هذا مصدر وقوله عن وجل يدعون ربهم خوفاً فلا بد المؤمن في سيره الله تبارك وتعالى أن يعيش بين جناحي الخوف والرجاء. فهما للمؤمن جناحي الطائر. لا يمكن أن يطير به إلا بهما. الخوف والرجاء. والمقصود بالخوف خوف يدفعه إلى الطاع. والمقصود بالرجاء رجاء يدفعه إلى التوبة إذا يخصر في جنب الله عز وجل وأما الخوف الذي يقع العبد عن, عن الطاع هذا خوف الجهال وهو الذنوب والرجاء الذي يجاله يصرف على ذم على نفسه بالذنوب هذا أيضا رجاء الجهال وإنما يخاف خوفا يقوم بقلبه إذا في حق الله عز وجل أن يرجع ويتوب ورجاء يجفعه إلى في رحمة الله عز وجل كما قال سبحانه يدعون ربهم خوفا وطمعا وهذان الخوف الرجاء ركن العباد وهناك ركن ثالث وهو المحبة فانتظمها كلها قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا محبة الرحمن الرحيم هذا رجاء مالك يوم الدين هذا هو الخوف المحبة والرجاء والخوف الحمد الله. المحبة والرجاء والخوف أذ في الزباد ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني على مذهب الخوات ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجعي فلا ود من الخوف والرجال وأما خول العظيم هو خول الرابع العدوية صحة نسبته إليها رب إن كنت أعبوك خوفا من نارك فأدخل فأدخلني فيها فإن كنت أعبوك طبعا في جنتك فحرمني منها هذا القول باطل فنأخذ خول الله عز وجل عن عبارة الصالحين يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالمؤمن لا يقصر في حق الله عز وجل تذكر قوله تعالى في بسورة الزمر هي من أرجى الآيات قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الرحمة الله إلى في أسفل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فيدفعه ذلك إلى فاعد الله عز وجل إلى التوبة وهل يغلب المرء جانب الخوف أم جانب الرجاء على أخواله أخوها وأظهرها مختارة الإمام أحمد رحمه الله أنه في حال الصحة والعافية يغلب جانب القوة حتى يستعروا إلى وفي حال المرض أنه يغلب جانب الرجاء بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمثن أحدكم إلا وهو الحسن الظن بالله تعالى في حال عافية وقوة وصحة يغلب الخوف المخصول بالخوف خوف يدفعه يقطاعه وليس خوفا يقطاعه عنه في جانب المرض قرب الموت فإنه يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله بقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ويخاف ذنوبه ان سينا رحمه الله فبحضن وإن عذبه فبذنب إن أدخله الله عز وجل الجنة بالعذاب فهذا بحضن الله وإن أدخله الله عز وجل النار فبحكمته تبارك وتعالى وعدده ولا يظلم ربك أحدا وما ربك الظلام للعبيد ولا يجب الله عز وجل شيء كعجابه على المفرق. وما قوله عليه السلام في حديث المعالم استيحين وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشربه شيئا فهذا من للعالم وفضل وليس استحقاق مقابله الحق المفذوق على المفذوق وإلا إن ربنا تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم له هذا إن كافأهم على قدر نعمه عليه سبحانه وتعالى وعذبهم وهو غير ظالم لهم جميعا اذن العبد المؤمن لا بد ان يخاف خوفا يدفعه الى الطاعه ويرجو رجاء لا يقطعه عن التوبه الى الله عز وجل الى نعم. قال رحمه الله فالايمان بان الله تبارك وتعالى اطلع نبيه على ما يكون فيه الله أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة قال رحمه الله تعالى في الأصدر ربيه التسعين وليمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة قال شيخنا حقه الله أخبره الله سبحانه وتعالى بما سيكون في آخر الزمان من أشراط الساعة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما بيكون بيت مدد ولا حجر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل جليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به من ذلك أيضا قوله عليه السلام إن الله زوالي الأرض ورائق مشارقها ومغاربها و ملت الملكه امتي سيبلو ما زوالي منها و انما صلى الله عليه وسلم سلم بهذه المهنه يعلم لعند عمل الامه هو في بقضيه هذا في حديث لا يصحيح هو لا يعلم ذلك عليه السلام فقط ما جاء به النص و انه لا احد من المهنه و لا احد من المهنه عليه السلام القى سلم عليه فإن الله عز وجل اوكل به ملك أوكل به ملكا يبلغه عن امته السلام هذا الذي جاء به النص أما كونه صلى الله عليه وسلم يعلم اعمال أمتي فهذا الحديث فيه لا يصح ولذلك لا نعتقله ظالموا أن الحديث لا فأطلع الله على, على شيء من الغيب ولكنه غيب غيب كل وغيب جزئي الغيب الكلي هذا لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل أما الغيب الجزئي فإن الله عز وجل يطلع من يشاء من أنبيائه ورسله على ذلك لذلك قال الله عز وجل في الغيب الكلي كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام وبعده وأما الغيب الجزء فإن الله يطلع من يشاء من عباده عليه سبحانه وتعالى. لذلك في الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب هذا حكمه أنه كاهن أنه يدعي الغيب الكلي والعياذ بالله نعم وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقا كلها في النار كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قيل يا رسول الله من هم قال ما أنا عليه يوم وأصحابه وهكذا كان الدين نعم. قال رحمه الله تعالى وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق المجي على ثلاث وسبعين فرقا كلها في النار الا واحده وهي الجماعه قيل يا رسول الله من هم قال ما انا عليه اليوم واصحابه هذا الحديث حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي مع قوله كلها في النار فنازع العلماء هي الامه المذكوره هنا هل هي امه الدعوه أم أمة الإجابة على حولي وبناء عليه يترتب عليه قوله كلها في النار هل هي على سبيل الخروج أم على غير سبيل الخروج؟ فمن قال أمة أمة الدعوة قال كلها في النار إلا واحدة هذا على سبيل الخروج أما من قال أمة الإجابة فقال كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة على سبيل التوعد وليس على سبيل القول والأظهر القول الثاني وعليه يجب إخراج الفرق التي كثرها أهل السنة الجميل جوا ونحوه الأول ولا حجة الخذري لا يخرجون من هذه لأنهم ليسوا أمتي أعني أمّة الإجابة صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه بيان أن الفرقة واقعة في هذه الأمة لا مرحب فستفترخ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة بل إن الفرقة في أمة محمد عليه السلام ستكون أشد من الفرقة من في الأمم قبلها فاليهود افترفوا على على 71 فرقة والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تفترق على ثلاثة وسبعين هذا امر نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، ولا يخبر إلا بالصدق صلى الله عليه وسلم الواجب الإيمان بذلك وتصديق خبره صلى الله عليه وسلم وأنه لا بد أن يقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مميح أن تجمع الناس لا بد أن تفترق الأمة على 73 فرقة ويكون الناجي منها فرقة واحدة من هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب هكذا الناجي واحد إلى ثلاث مصر من ثلاث وسبعون فرقة إلى الهلاف وإلى النار وواحدة إلى وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وصحابه من لم يبدل ولم يتلون ولم يتغير في الدين والذي ثبت على الحق فما قيل من ثبت نبت، وأما من تلون هلك والعياذ الله الذي يثبت على الحق ينبت وينتج بإذن الله مع الثقر لأن الله لا يضيع اجر من أحسن عمل ومن تلون في الدين إن تزازت زه له الدنيا يوما فإنه سيحلك بعد ذلك ريال بالله ببعيدا الاشتراف واقع في الأمة لا من ولكن أهل السنة لا يحلصون على على الفرق لذلك من أول أصولهم وذكر الأجر في الشريع وابن البنا في المصطر في أصول السنة وابن البطر وغيرهم من كتب في سبيل أهل السنة وهجهم أن من أول سماع أهل السنة عزهم على على الجماع ونبذ الفرقة ولكن مع هذا الحرص على الجماع ونبد الفرقة إلا أن الفرقة توافعة إلا محافظة نعم قال رحمه الله وهكذا كان الدين إلى سنة ولذلك بعض النصر الذي جمع بين السنة والخوارج والمرجع والمعتدرة والصوفية هذا مسكين ما يفهم ما يفهم طبيعة الشر وما يفهم النصوص رسول الرسول قال نابد من اختلاف بين هؤلاء لأن رسول السنة عندهم متماينة ومتفاودة ومختلفة كيف تجمع بين رجل قال الرسول فيه لأن أبركته لأقتلنه قتل عائلهم الخراجت وبين أهل السنة لا يمكن أبدا هذا لا يمكن أن يقع أملا. ناس قال رحمه الله وهكذا كان جين إلى خلافه عمر وهكذا كان في زمن عثمان فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع قصار الناس احزابا وصاروا فرقان والذي اثار هذه الفتنه هو عبد الله بن سبأ اليهود الحميد اشاع ان اهل البيت مظلومين وان عليا احق بالخلافه وجعل يزير هذا في الشام وفي مصر وفي الكوفة أتبعه على ذلك السفهاء من الناس وصاروا ينشرون مساوي عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال عثمان أتم الصلاة بالستفارة وأخذ الزكاة على الخير وخالف ما كان عليه الشيخ. فكان عليه الشيخ خان وجاءوا وقتلوا إذن هذا قول الشيخ خان فنشر مساوي الحاكم وولي الأمر سبب في الكرة قاله علماء الشيخ عبد رشيد الشيخ قبل الفتنه قبل هذه المظاهرات والأحداث بسنوات لانه يعيش الفتنه معنا رحم الله تعالى وهذا هو هل العلماء ترون الفتنه قبل وقوعها اما الصغار والسفهاء فلا يرون الفتنه الا بعد ان انتقام هذا الواقع الذي تعيشه اليوم حذر منه العلماء من قبل حذر منه العلماء من قبل فاذا بقي الدين الى خلافه عمر فلما كان زمن عثمان اشاع الناس بعض اخطاء عثمان بن عفان رضي الله عنهم ووحاته المسلمين فأدى ذلك الى قتله ووقع السيف في الأمة ولم يرفع الى يوم الفئر كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وكان التو في ذلك هو مخالفه اصل من اصول السنه وهو عدم الخروج على الولاه لان الكلام هذا يعد خروجا عند جميع علماء السلف والخلف كلامه على ولاه الجمهور ائمه الجوري والظلمي هذا يعد نوع من الخروج لذا كان أول خارجين هو ذو الخويصر خرج من هذا بستيفر بالكلمة. بالكلمة ولا شك أنه لا يمكن أن يقع خروج بالسيف إلا ويستطيع خروج بالقلب كاعتقاد كفر الحاكم وجواز الخروج عليه ثم خروج بالكلمة ويترع ذلك الخروج بستيفر نعم فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير؟ وهؤلاء هم أهل الثم ثبتوا على الحق عند أول التغيير. نعم فقال به ودع الناس إليه نعم هؤلاء هم أهل الحق. ليس عندهم ثبتوا يقولهم قبل المظاهرات ويقولهم في المظاهرات ويقولهم بعد الثضاء وانكشاف الغلمة والفتنة إن شاء الله التبات أيه الإخوة التبات على الحق من أبرز علامات أنك على الحق أن تكلم عليه وليس بده ولا تغيّر في دين الله حمّك الله كما قال حذيفة رضي الله عنه يات والتلون في دين الله فإن دين الله واحد يات و في دين الله فإن دين الله واحد من علامات رجل السوء أنه يتلون ويتبدد يجين أما صاحب الحق إنه يلتزم الحق، ويعمل به، ويلو الناس ليه، ويتواصل معهم فيه. نعم. كان الأمر مستقيما حتى كانت الصفقة الرابعة في خلافة بني فلان. انقلب انقلب الزمان. حوله في خلافة بني فلان لاحتمال أنه يقصد خلافة معاوية. خلافة بني أمي أبوان أو خلافة بني عباس. وتغير الناس جدا وفشت الجدع وكثرت الدعوات إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحن في شيء وهكذا من... لما خل العلماء خبض العلماء وخاتل وفي كتاب العلم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يخرج العلم انتزاعا ينتجه من صدور الرجال إنما يخبضه بخض العلماء حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوس جهالا فسألوا فأفتر غير علم فضلوا أضل فالضلال والإضلال يكون بسبب عدم وجود العلماء وتصدق السفهاء والريض تقع في في نعم ووقعت المحن في شيء لم يتسلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبحاظه ودعوا إلى الفرقة ودعوا إلى الفرقة لهذه الأحزاب والفرق والجماعات هذه دعوة للفرقة وليس الدعوة للشماح لها رسول الله عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا لا. وكل داع إلى رأيه وإلى شكفير من خالفه فضل فضل الجحال والرعاة. مع هذا التباين والاختلاف هذا يقول هذا الدين هذا يقول ليس الدين بعضهم يقول مظاهرات واجبة صوم المعروف على المنكر ودعوه الله وجهاده في سبيل الله بل أعظم الشهادة كانتها تحقق عند سلطان المشاهد وهذا السنة يقول لنا من البدع ومن طرق الكفار في تغيير فإنها من المنكرات وإسم دين الله إنما يخرج على وجه الامر والحاكم وهكذا يضل الجفة والرعاء والهمج من الناس لا. ومن لا علم له وأسمع الناس في شيء من امر الدنيا الله أفضل رحم الله حسن بن يعيش والله يزمانج. الخوارج دائما يصمعون الناس في أمركم يافع لكم الحاجم كذا وسنعطيكم كذا وتكون الرواتب كذا والصحة كذا انظر إلى يعني ما يؤمل به من يسمى بالمرشح رشح الإسلام الإخوان اليوم لا تجي شيئا يمس الشريعة قبل ولما ذكر شيئا في الهدف الأول له قال يخياء مبزأ الشورى والديمقراطية عن طريق الانتخاب يعني لما ذكر الشوره ذكر معها الديمقراطية الكثيرية وصار هدفه كل هذا واخر وآخر هالف الهالف الخمسة وعشرين يقول يعني إيجاد عشرة مليون سائح أخذ عشر ليلة ساحة إلى بلادنا قبل عشر ميلاد ثم يعادل 22 مليون ليلة في أحيان. هدف هدف من هدفي أن 20 مليون ليلة في ماذا الليلة الليل. على الخنا والفسق رسوا هدف، هذا هدف من الآلاء، لمرشح الإسلام ولا حول ولا صلّى الله بالله. نعم. عقاب الدنيا. لذلك إسم التاريخ لا ترى شيئا من الخروج وقع إلا من أجل الدنيا. اسم التاريخ، كل خروج وقع في مناص، كان من أجل الدنيا. حتى من تكلم على عثمان لما خرج المغات عليه قالوا ماذا قال يعطي أقاربه دون الناس السلطة والأموال وخرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوا مع أن النبي عليه والسلام قال ما ظر عثمان ما عمل بعد اليوم وعطاه بنتين رقيه أمه بالثوم هو الرجل الوحيد في الامر الذي تزوج بنتين من بنات الرسول للصفر ورجل تستعي منه الملائكة. ورجل جهز جيش العسرة ثلاثة مئة بعين بأقتابها رضي الله عنه واشترى بأرومة ومع ذلك لم نعجب الخوارج فاستبعهم الخلق على خوف من في دنياهم سبحان الله ما. اتبعهم على خوف في دنياهم ليس في أخرى من يوم نتكلم عن الشريعة ما. كلها أماني جنيوي ورغبه في دنياهم فصارت, فصارت السنة وأهلها مكتومين وظهرت البدع وخشب والله أبا محمد كأنه والله يعيش في زمن الله. نعم. وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شدة. ووضعوا القياس. وضعوا القياس يعني مقابلة النص وحملوا, قدر وحملوا قدرة وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فلا وافق عقولهم قبلوه، أما لم يوافق رقولهم ردوه. وهذا قالوه صراحة في في ماذا؟ في القاعدة الذهبية التي تمخض عنها هذه الثوره المدعومة بقولهم اذا تعارض العقل والنقل قدم العقل أوقول النقل ترجيح المصلحة. قرئ الوثيقة في اليوم الثامن. ووقع عليها محمد حسان وأشكاله في اليوم الحادي عشر لا لتعارض العقل والنقل قدم العقل وأولى النقل ترجيحا للمصلحه لا حول ولا قد لتعارض النقل المعصوم عن الله وعلى رسوله مع العقل غير المعصوم قدم العقل وأول النقل ترجيحا للمصلح هاي مصلحة بالله. تكون في تقديم عقول الناس وأهواء الناس على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هذا هو أصل ضلال المعتدلة تقديم العقول على النصوص الشرعي أصل ضلال المعتدلة من أظن الناس في سائل الأبواب تقديم عقولهم على النص المعصوم والعياد نعم نعم ها قدم العقل نعم على النقل والو أول النص لا قدم العقل على النقل وأول النقط ترجيحا للنصف وهذا تماما هو طول المواسجة واصل الظلالين والعيام لذلك رأيناهم بعد ذلك يطربون بين السلة والشيعة محمد حسان لا يزال يقول الشيع أن الخلاف بين الشيعة يعني السائق ولو أن الخلاف وضع فيه وعتقد الخلاف غدل بأدب الخلاف فلا سائق لا خلاف بينه وبين الشيء هكذا يقول هذا للمسكي لا خلاف بينه وبين الشيء وليس بالله نعم فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم الله. حتى ولو أنهم لزموا ديارهم فإنهم أيضا غرباء قال شيخنا البدع وحبه للشيطان من نلتبت والله الذي لا إله غيره، لو وقع الزنة في الشوارع ونهبت الأموال وسرقت لكان أهوى مما وقع من هذه البدع الذي تكلم بها هؤلاء وكذبوا على أهل عين. في قول الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين نقل أحدهم قول الجمهور المعتزلة والخوارج ونسبه إلى جمهور أهلس ومحمد عبد المقصود كذب على جمهور أهلس فالنقل القطبين مفتش في قوله لا ينال عهد الظالمين قولان لمساءة الخروج على إمة الجو وقال في آخر كلامه والقول الأول يعني جواز الخروج مع عدم العدل وجود الجور قول جمهور المعتزلة وفقهم عليه الخروط فقال محمد عبد المقصود قال والقول الأول قول الجمهور ولم يقف على قول قول جمهور من جمهور أهل ولكن حينما تكون يعني على يقيد من منهجك وعقيدتك أنت ممكن أن الإجماع منعقد نقله القرطبي نفسه ونقله النووي ونقله الحافظ من حجر من الإلم على عدم القرط على إيمة الجول وأن تجالس كل هذا الكلام كلام كريم إما وأنه مبتور من أجلهم وهذا هو الناق ذلك ما قال البني رحمه الله لا إيمة مبتلعة إلا كذب لازم ينفع نساجي نعم. اعلم أن المتعه متعة النساء والاستحلال والاستحلال حرام والاستحلال والاستحلال حرام إلى يوم والاستحلال حرام القيامة والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. أن المتعة استعارة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. المتعة نساء المتعة حمد لله. إن الأنكحدي النسوخة ومعناه أن الرجل إذا جاء ليأخذ على مائدة الينكها عقد عليها لمدة معينة. يكتب في العقد سأنكحه لمدة ثلاثة أشهر، مدة ثلاثة، مدة ساكن وهكذا. هذا النسخ كان مباحا في أول الشرع. لحاجة الصحابة إليه حيث كانوا يخرجون للغزو والجهاد في سبيل الله تعالى. فلما كان عم حيبر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله المسعود يطوف في شوارع المدينة على إن نكاح المتهدى حرام إلى يوم القيامة على إن نكاح المتهدى حرام إلى يوم القيامة. فصار محظماً ونسخ جواز هذا النكاح نكاح المتهدى. هذا فيها رد على الرازلة القائلين بل عندهم أصل من أصول دينهم مكاح النكاح وهذا أمرتنا أن هذا النكاح نكاح منسوخ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في سنة النبي لكي يغيب للناس حرمت هذا النكاح إلى يوم القيامه وهكذا للجدع قالفون أهل السنة جدائين. نعم. وأما نكاح المسيار، إنه جائز على الصحيح. كذلك النكاح دنيا في الطلاق. هذا جائز. وليوسمنا هذا نكاح المزاعفة. فإن كان فيه كراهة شديدة، لأنه ثبت عليه بعض الشروط. نعم. ساح المسيار أن ينتهى بجلب المرأة. وتكون متنازاتاً عن كل فوقها حتى إلا أنه يسايل عليها بعض الليالي هذا كان اللي كانت عجزة من عايز وفر الشروط واتفاية الموانا صحيحة الولي موجود والتفضل موجود والرجل مرأة موجودان والشروط موجودة وليكنه كان في مفاك لتروجات الأولاد والنفط على المرأة وما قال رحمه الله فاعرض لبني هاشم فضلهم ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فضل قريش والعرب وجميع الابحار فاعرض قدرهم وحقوقهم في الاسلام ومولى, ومولى القوم منهم وتعرض لسائر الناس حقهم في الاسلام وتعرض فضل الانصار ووصية رسول, الله ووصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فقال الرسول فلا تنساهم وتعرض وتع وتعرض من أهل المدينة قال رحمه الله تعالى وأعرف لبني هاشم الله صلى الله عليه وسلم جنس العرب أفضل من جنس العجم ولكن الجنس لا يفيد إلا مع تقوى الله عز قال عليه السلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وقال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أدخل ولكن العلماء يقول الجنس العرب على وجه العموم من جنس العجم وكانت فيهم قوة والرسال وجميع الأفخار وأما قريش فقريش أشرف الناس نسبا، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام استفاه الله من بني هاشم ومن قراش يونس والخلافة في قريش ما بقي في أمة تنان وجميع الأفخاذ والفقد أقل من الشعب فعرف قدرهم وعفوفهم في الإسلام ومولى القول منهم مولى القوم يعني عتيقهم منهم، لكنه لا يكون من نسبهم وتعارف لسائل الناس حقهم في الإسلام لابد أن معرفة سكوف الإخوة الإيمانية قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواجههم وتراحوهم وتعاطفهم كمثل الجسل الواحد إذا اشتكى من عضو فداع له سائل الجسل بالسهل والخمة وقال عليه السلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا وشبك بين أصابه صلى الله عليه وسلم معرفة حق أخيك المسلم عليك مهم حتى تلتزم هذه المحفوظ ومعرفة أيضا الإحسان هو عليك مهم حتى لا يفترض الحق بالإحسان فيضع التنازل هذا باب مهم دوام الصحبة والمحبة والأنفة بين الإخوات وهذا من ادب الصحبه ان تعرف حق اخيك عليك وتعرف احسانه عليك فالحق حق اما احسانه عليك فلا تلزمه لا تلزمه ان احسن احسن جزاه الله خيرا وإن, وان لم يحسن فليس من حقك ان تقتربه بك نعم وهذا مهم لدوام العشر والصحبه ان تعرف حقك من الاحسان اليك حتى لا تقتله لأنه بالطلاق الأمور يقع تنادى والاحسان يعني شخص يقسم الي بالمال او بالوجاهه او باي شيء من انواع الاحسان وفجاه قطع الاحسان لاي امر ما يراه هو هل من حقي ان اغضب منه من حقي لكن لو ان لي حق على شخص أو شخص له حق عندي فأني يمرض وعلمت أنه مريض وأنا أستطيع زيارته ولم ازره هل هو قصر في حقي أم هو قصر أو أنا قصرت في حقي قصرت ان هذا من حق المسلم على المسلم إذا مات إذا مات أشكب إسنادك هذا أمر مهم جدا في العشره وحسن وخشلسة أن تفرق بين الحقي الواجب والإحسان قال المؤنث وقر الله له وعلم حمك الله أن أحنا العلم نميزاج تردون قول الجهمية حتى كان في خلافه بني كلان فكلم الرواي في أمر عام قال رحمه الله أبو محمد بن بربهاج حسين بن علي وعلى صد الأنصار الأنصار والذين ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وعند من الصحابه المهاجرون والأنصار المهاجرون الذين تركوا مكة وانتخبوا بالمدينة رغبة فيما عند الله وجل والأنصار الذين ناصر النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه قال وصية رسول الله فيه نعم اوصى به النبي عليه الصلاه والسلام فقال اما ترضون ان يذهب الناس بالشاي والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم في حالكم وقال الانصار شعار الناس الانصار شعار والناس دثار. الشعار ما معنى الشعار والبثار المجلس الذي يباشر البذ والجثار من الحاء. لذلك توضأ الإنسان ونام على طهر وذكر الله بات في شعاره ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قال. الأنصار شعار والناس لثار الله مغفي الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بعدين أود أن أشرح هذا الأمر ولكن هذه الأنصار أفضل المهاجرين المهاجرين لأن الله قدمهم في الدكس فخار سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار خُرَأ المهاجرين أخواء المهاجرين جاء في الصعيد السعيد الظهاري أنهم يدخلون الجنة قد الأغنياء لخمس دمئة عام نعم نعم قال المؤلف رحمه الله أعلم رحمة الله أن أهل العلم لن يزال يرسلون قول الجميع نعم. وآل رسول الله فعلى رسوله وآل رسول الله فلا تنزهم فلا تنزهم وعرف قضلهم وقرامتهم آله عليه السلام المقصود بهم هنا أسباعه على دين وإذا أُطلق الآن يدخل فيهم الأسباع على دين ويكون دخول آل بيته وقرامته من النسب من المؤمنين دخوله في ذلك دخولا أولا علي وفاطمة والحسن والحسين وزوجاتي, وزوجاتي وبناتي وأعمانه وأقاربه المؤمنين تود من تعظيم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتكليمه معه وجوانه من أهل المدينة فعلى فضله جوان المدينة والأنصار أو من كان حول المدينة قال رحمه الله فأعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزلم يزال ويترددون عقول الجهمية بل يكرسونهم وأخرجهم من 73 وسبعين فرقة قد نبو صفات الله عزوجل صفات الله عزوجل قارب من قيم في النونية قد تقلد أفرهم خمسون في عشر من العلماء في الجلدان وذكر من كفرهم اللانكائي ومن قبله الصبران نعم حتى كان في خلافة بني تكلم. المقصود بني العباس وخصوصا المأمور خلافة المأمور نعم فتلم رويزة روي في أمر عام فالرويزة هو الرجل التافي يتكلم في أمر عام هنا يقصد من الربهالي يقصد احمد بن أبي دؤاد الذي اعتنق مذهب معتدلا وكان رئيس القرآن في عهد المأمون وكان سيد نجله سيدنا العظيم يسجد خلق القرآن ولم تر الامه أشد من هذه الفتنة. لما حكم من الكسافة المبتلعة المبتل نسأل الله العاشر الفتنه لهم شديده وعظيمه ظلث على رؤوس السنة ولوظماء من أهل ودماء محمد ما جلد في عصر الكساف وإنما جلد في عصر مبتلعة وسجن في زمانهم ايضا فأسأل الله أن يرينا يوما قال يقولنا ذات ان باطن الأرض افضل من غيره فرائد حينئذ تبتلى تبتلى في سنة في السنه النبيه عليه الصلاه والسلام فالحكم بيعد به شديده أسأل الله سلامه وعلى العافيه أسأل الله على نبينا يجعل وجعل سيدنا وادنا تما يرضي جعاني إخواننا على السنة العامة هو من السنة الغنوش الإخواني تعالي أنه لن يكون بالسجنة أنها لا تختفى لأي وفي أحسن وكان كما قال وفي ذلك من تونس قريبا قال هذا يعني هذا القول قد يصل إلى حد عظيم الشريعة لا تصل لهذا الثلاث عرض الراحس الله الصلاة والسلام. هذا القول لو أن الإنسان طبق الشريعة وقال أن الشريعة لا تصلح هذا كفر بالله يتبقى. هذا كفر بالله يتباق لأنه في هذه الحالة فضل الديمقراطية على الشريعه الإسلام فلا يدل. وحينما يقال هذا باسم الإسلام تكون خطرته أشد فإذا قاله كافر؟ لكال الأمر عين وإن ليس يجب لكن حينما يقوله مسلم ويتصدر باسم الدين الأمر خطير والخطب جلد فلا يدون نعم بس النهضه يقولون ان الشريعه تجاوزت السنه صدق تاريخي طبعا لا لاننا لن نستطيع بس فنح فنحن نستطيع أن هذا ليس عذر تدريجي. تدريجي. هذا عذر الأطبح من السم. وهل الشريعة جاءت إلا تعدي بها ولا الفستاق ولا ولا الفجار إنما جاءت الشريعة من الكتاب. كان في زمن الناس صلاة في زمن قلقاء موجودون ولم يمنعهم من يقام الشرع الله وتصديق حدود الله فهذه الحدود أمنة وفيها الأثمئنان والحياة السعيد، كما سبحانه ولكم في القصة في حياة اللي أولي يعني حياة آمنة المطمئنة بالعكس إذا وإلى الفساق وإلى السراق وإلى الزناع وإلى شارب الخمر شارب الخمر هذا ادعى للحديث الشريعي وليس للمنع من تطلق الشريعه ولا اقامه إقامة العزم أجل ماذا؟ من أجل رضع الناس عن الباطل وليس من أجل إقامتهم من الباطل فهذا أدعى هذا عذر اقوى من الدم رياذ بالله الشيعة الصالحة في كل زمان ومكان في كل مكان عند العرب وعند العجم وفي كل حال صالحه ان تقام بها يهنا العباد ويسعد العباد تنزل الخيرات من السماء وتنبت من الارض كما قال سبحانه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل فما انزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجوهم تاتي النعماء والخير لاقامه شريعه الله جل وعلا في الأرض في كل زمان وفي كل مكان فالشيء لا تصلح، لأن الفساد كثر هذا حرام قبيح. فنحن الناس قلنا مصاري هون، حبينا خلاص، ما في تجديف. فطعن على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بالقياس والرأي. والمقصود بذلك من المعصية أن نقدم الأقل عن كان الشيخ الإسلام فيه رحمه الله مواضحة صحيح المعصول بالصريح المنقول أو المسلم به درء تعارض العقل والنقل من أرواح ما كتوه هذا صفيها رد المعارض أيهم من طالب الإلم أن يقف على هذا الذي باكينا في هذا الجنة وما جاء به شيخ الإسلام لأدلة الجامعة العظيمة في رد هذه القائلة الخبيثة تقديم العقل على النقل عند التعارض اسمعه كفروا ما خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفر الآن تتحارب الجماعات المقدّم تتحارب أن الجهال معه وعمت الناس ذلك بعض الأخو يعمل عمة الناس إستاذ وهذا خلط ولا عشر إستاذ لأن عمة الناس لا لا يحصلون على الزهد لأنهم لا يكونون لأن الزيت غير رأي غيره، الصبون يحسون ذات أما أنت ويساعدك إلا قال ابن قال البهاري قال الإسماعيلي قال الصبوني قال الزيمية قال ابن القيم قال محمد الوهاب قال المباد قال ابن, قال, ابن قال الألباني قال البالبهاري. ما عندك تجاجك الزيت ولا كرافيم الصابون ولكن عندك الخير كله الأذن من كتاب الله رسولة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا طلع يعني هم للجوهات من الله فإنه لا ترعب عندك فلا. نعم حتى كفروا من حيث لا يعلمون نعم فهلكت الأمة من وجوه يعني تقديم العقل على أنه سيؤدي إلى الكفر والجائد لأنه يؤدي إلى رد النصوص الله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة او يصيبهم عجبه قال لما ما حسد لما الفتنة فالفتنة الشسن الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة يعني شسن نعم هلكت الأمة من وجوب وكفرت من وجوبك فتزنزقت من وجوه اضلت ان وجوه ومعناها قيل هو المنافق وقيل هو الذي ينسى من وجوه من وجوه. وتخرقت من وجوه الا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرِه وامر الصحابه ولم يخطئ احدا منهم ولم يخطئ ولم يخطئ ولم يخطئ احدا منهم ولم يجاوز امرهم فوسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم برضه. هذا هو الذي وفقه الله عند الاختراف انثبت ثبت على قول الصحابة رضي الله عنه ومن جاء بعده من التابعين فيه. هذا هو الموثق الذي ثبته الله سبحانه وتعالى وعلى ما يجب أن إلا على من صدق مع الله جعله وجله واحسن الظن بالله وايقن أنه على الحق هذه أسباب مهمة للتبات أن توقن أنك على الحق وأن تحسن الظن بربك كذل نوعنا ربما تخلو مش القرية ولا الملكة المحافظة لله للناصر للسنة لله هل تخلوك الحق من أجل ذلك ضيق عليك بكل وسائل القطن يجدون ذلك وعندهم فنون بهذا الأمر فهل تصدق الحق من أجل ذلك لا تطلب إذن الذي ثبت على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمه هذا هو الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى وايده ونصره فعلم فعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح. من الأسباب أنك توقن أنك على الحق. لماذا توقن؟ لأن عندك الدليل وعندك النص. اعتقادك لم تأخذه من آراء الرجال ومفاهيمهم، وإنما أخذته من النصوص المعصوم. فكيف لا توقن انك على الحق؟ لا ود أن توقن بذلك حتى تتلت. لأنه قال فيك كتر. الله قال وينتضع أكثر من في الأرض وينتضع عن سبيل الله بل لابد أن توقن أن على الحق حتى تثبت عليك أما إن كان عندك تشكى أو تردد فسوف نتضع في هذا الحق نعم فقلدهم دينهم والصراح قلدهم يعني التراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المقصود التقليد هنا في اللغه وليس التقليد المرح عند الاصوليين وهو متابعه قول الغير حد إنما المقصود بالتقليد هنا الاتباع التقليد من المراد به الاتباع للحق نعم وقال رحمه الله وعلى الأن من قال غضي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، فهذا قال أحمد بن حنبل حكي. هكذا قال أحمد بن حنبل أخيرا لسنة الكلام الله أنه منزل غير مخلوق وقال لو ذلك قال أنه غير يعني كافر لأنه جهني ومن قال غير مخلوق فهو مفسد لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق وإنما يقول كلام الله منزل وغير مخلوق لا محذور هذا قول الواقفة والواقفة الحقهم ال السنة والجنب لا. لا إشكال حتى على هذه النقطه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فاياكم ومحتتفات الأمور فاذا ما... هذا الخطاب كان لمن كان الصحاب في معرض المسائل هذا طبعا هذا الحديث يعيش من الصحابه بعد النوى السلام سال اختلافا كثيرا فماذا لو عاش زماننا يقول انس كان في البخاري لو بدات فيكم احد من اصحاب محمد عليه السلام ما علم من امركم شيئا غير الصلاه هذا في اواخر عصر, في عصر الصحابه واول عصر التابعين ماذا لو عاش زماننا صارت السنه غريبه صارت السنه غريبه بين الناس ولكن القنوات ان شوش على افضل من اجل ان يكون هناك صلى الله اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل المرأة والله قبل افضل من اجل وجد يكون من من اجل ان يكون هناك هم يوم أن يغير هذا تذكر مقالة شيخ الإسلام تيمة رحمه الله لما هم ان تغيير المنكر مع التفاف كان قد شربوا الخمر وسكروا فلا ذاحت الله بأنه غير المنكر قلتعهم إنهم إن أفاقوا سفق سفق الدماء فيكون خمرهم أفضل من سفقه للدماء تذلك الغناء والموسيقى معاصم اهوى من البلع والاهوى التي تبث في القراءات الشكوك نعم